وننتهي اليوم بحول الله من كتاب الزكاة ونلحق به كتاب الخمس لكي نبدأ في الحصة المقبلة بحول الله عز وجل كتاب الصيام قال رحمه الله تعالى باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين باب صدقة الفطر هي صاع من الكوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب في عدا ذلك. ومصرفه من في قوله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل. طيب مصارف الزكاة. الآية المقصودة في قوله مصارف الزكاة ثمانية. هي الآية الستون من سورة التوبة وهي قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وسياق هذه الآية يدل على أنها جاءت بعد مجموعة من الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فيها اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة ولمزهم إياه في الصدقات فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي قسم هذه الصدقة وأنه هو الذي بين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره سبحانه وتعالى وقد جاء في نفس هذا المعنى حديث أخرجه الإمام أبو داود وفيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني من الصدقة فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وإنما ذكرت هذا الحديث لأنه موافق لهذا المعنى الوارد في هذه الآيات وإلا فالحديث سنده ضعيف فيه راو هو عبد الرحمن الأفريقي قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في تقريب التهذيب ضعيف في حفوه طيب هذه المصارف ثمانية أولها الفقراء والمساكين والفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ومقابلهم هم الأغنياء الذين يكتفون فيما يحتاجون إليه الذين هم مكتفون فيما يحتاجون إليه وقد وردت أقوال كثيرة عن السلف رضوان الله تعالى عليهم من أئمة الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن علماء اللغة كثرت الأقوال واختلفت في بيان معنى الفقير ومعنى المسكين والفرق بينهما وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما في سبل السلام إن من الخلاف ما معناه إن من الخلاف هو أن المبحث ليس لغويا فيرجع فيه إلى اللغة لأن البحث شرعي وليس لغويا فحسن فكما أنه في اللغة بيان الفقير والمسكين أمر نسبي ليس له قدر محدد بمعنى ليس هناك نصاب محدد به تعرف الفقير من الغني وقد اختار الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير هذه الآية من بين هذه الأقوال المختلفة كلها اختار أن الفقير هو المتعفف بمعنى الذي لا يسأل الناس شيئا وأما المسكين فهو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس وقال غيره غير ذلك وهناك أقوال أخرى لا داعي لذكرها. المهم عندنا أن الفقر هو نقيض الغنى وهذا أمر مجزوم به ولا خلاف فيه الفقر نقيض الغنى وقد ورد في السنة حديث يبين أن الصدقة أو الزكاة لا تحل للغني وذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود والتملي وورد أيضا بلفظ آخر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا حظ فيها أي لا حظ في الصدقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره إن إسناده جيد قوي كما قد ورد بيان معنى المسكين في حديث صحيح وذلك عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان فقالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا وفي لفظ آخر هذا حديث يعني صحيح أخرجه الشيخان وفي لفظ آخر كذلك صحيح قال في بيان معنى المسكين إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس الحافة. كذلك هناك حديث معاد أنا أذكر هنا بعض الأدلة التي استدل بها الذين تكلموا في بيان معنى الفقير والمسكين وغير ذلك من الأدلة أيضا حديث معاد عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فكان مما قاله له خذها أي خذ خذها من أغنيائهم وردها على فقراءهم بإستفاد من هذا الحديث أن الفقير المستحق للزكاة هو الذي لا يملك النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية بمعنى لو أن رجلا كان يملك إلى جانب حاجته الأصلية ونفقة أولاده وغير ذلك كان يملك نصابا زائدا فهذا عليه أن يؤدي الزكاة فعند ذلك أصبح يسمى غنيا كما في هذا الحديث بقوله خذها من أغنيائهم وردها إلى فقراءهم. فهذا استدل به بعض الناس بعض أهل العلم ليبينوا معنى الغنى وأن الغنى الشرعي هو ملك النصاب زائدا عن الحاجة الأصلية. طيب المهم عندنا في هذا كله هو أنه من حيث استحقاق الزكاة من حيث استحقاق الزكاة ومن حيث الفاقة فإنه لا فرق بين الفقير والمسكين لأن الفقراء والمساكين كلاهما مصرف من مصرف الزكاة. فمن حيث استحقاق الزكاة لا عبرة أصلاً بهذا الخلاف إنما هو مبحث لغوي لا فائدة كبيرة منه فمعرفة الفقراء والمسكين من هو الفقير من هو المسكين الذي يستحق الزكاة هذا يوكل إلى العرف أو يوكل بعبارة أخرى إلى الإمام إن كان جمع الزكوات يناط بالإمام في حالة وجود الإمام بطبيعة الحال فعند ذلك هو يعرف هؤلاء الفقراء والمساكين وقد يكون له قد تكون له ضوابط أو مقادير بها يعرف الفقر والمسكين وكل من قال أو أتى بتعريفات فقهية لمعنى الفقر ومعنى الغنى في الشرع كل هذا ليست عليه أدلة قوية وإنما هي استنباطات فقهية واجتهادات فقهية لا أقل ولا أكثر فالراجح إذن ترك المسألة هكذا والواضح أيضا في الواقع أن الفقراء والمساكين معروفون بمعنى أن هذا أمر لا يخفى بحال من الأحوال المصرف الثالث هم العاملون عليها أي العاملون على الزكاة بمعنى هم أولئك السعات والجباة الذين يوليهم الإمام, يوليهم الإمام أو نائبه مهمة السعي لجمع الزكوات ويدخل في هذا كل من يعمل في جمع الزكاة مثل الذين يحفظون الدواوين أو الذين يكتبون هذه الدواوين لمعرفة من يخرج الزكاة ومن يستحقها ويدخل فيها يعني جميع الناس الذين يعملون على هذه الزكاة فهم عاملون عليها يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين بطبيعة الحال ويشترط كذلك أن لا يكونوا من بني هاشم أو من آل محمد صلى الله عليه وسلم بصفة عامة وسوف يأتي بيان هذا الشاطئ فيما بعد كما أنه وهذا أمر مهم يجوز أن يكونوا من الأغنياء بمعنى وإن كان العاملون عليها من الأغنياء جاز إعطاؤهم من الصدقة وذلك لحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستبرك وحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة فاستثنى خمسة أنواع من الأغنياء تحل لهم الصدقة قال لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني فهذه صور من صور الغني الذي يجوز أن يأخذ من الصدقة وفيها ما يهمنا وهو العامل عليها كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءه عبد الله السعدي وكان يعمل في بلاد الشام فجاءه قال له عمر بن الخطاب أخبر بأنك تعمل على عمل, عمل المسلمين فتعطى من أموال الزكاة فلا تقبل فقال له عبد الله السعدي إن لي كذا وكذا من المال فأنا لست بحاجة إلى هذه الزكاة لآخذها يعني هناك من هو أحوج من فقال له عمر إني أردت الذي أرد بمعنى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كذلك أريد هذا وفصله في قوله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني مرة مالا فقلت له أعطه من هو أحوج إليه مني فقال ما أتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة من غير سؤال له من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك أي ما لا ما كان عن مسألة أو إشراف لهذا المال فلا تتبعه نفسك وهذا حديث أخرجه البخاري وغيره فهذا العامل عليها وهو واضح إن شاء الله المصرف الآخر المؤلفة قلوبهم وهم الذين يتألفون بهذه الأموال لكي يسلموا أي هم من الكفار الذين يرجى إسلامهم أو لكي يثبتوا أهل الإسلام ويستمر عليه وتثبت قلوبهم بهذه الأموال التي يتألفهم بها الإمام إمام المسلمين فمن الأمثلة على ذلك من أعطي ليسلم وهذا كما وقع في غزوة الحمانين لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية أموالا كثيرة من مالي الزكاة لكي يسلم فقال وقد يعني هذا صفوان بن أمي شهد المعركة وهو مشرك فقال صفوان بن أمي أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي هذا حديث أخرجه مسلم كذلك منهم القسم الثاني من يعطاني يحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مشهور في غزوة حنين أعطى جماعة من صناديد الطلقاء ومن أشرافهم وغير ذلك أعطاهم ليتألف قلوبهم مثل الأقرع بن حابس وعينة بن حصن وغيرهم وقال عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم أي خشية الكفر عليه طيب هل هناك مسألة اختلف فيها هل أعطى هل يعطى هذا السهم سهم المؤلفة قلوبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي هل هذا السهم باق أم أنه خاص بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الأحناف إلى أن هذا السهم قد سقط بإعزاز الله سبحانه وتعالى لدين الإسلام وأنه لم يبق هناك حاجة إليه واستدل لذلك باجتهاد لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اجتهاد قوي وهو أن جماعة من هؤلاء المؤلفة قلوبهم عباس بن مرداس وعيانة بن خسن والأقرع بن حابس جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه ويعني في زمن خلافة أبي بكر فطلبوا هذا السهم فعمر بن الخطاب لما جاءه هذا الطلب قال لهم هذا شيء يعني منعهم وقال لهم هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألف قلوبكم على الإسلام أو ليتألفكم على الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتتم على الإسلام فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف وهذا قول عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وتالى لهم قول الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء اليوم ومن شاء فليكفر والحق أن هذا دليل قوي ولكن يبقى أنه دليل غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اجتهاد من عمر بن الخطاب، وإن كان قد وافقه أبو بكر كذلك لأنه كان في زمن خلافة أبي بكر فهذا لا يعد أن يكون اجتهاد صحبي الذي ذهب إليه الجمهور هو بقاء هذا السهم ما دامت الحاجة إليه بمعنى أنه هذه الأدلة من الكتاب والسنة ظاهرها فيه بقاء هذا السهم يعني في الكتاب فيه المؤلف قلوبهم في السنة كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الأدلة من الكتاب والسنة لا يقوى على معارضتها قول صحابي أو اجتهاد صحابي لذلك ذهب الجمهور إلى هذا وقالوا إذا وجدت, وجدت الحاجة إلى تألف أناس معينين فعند ذلك تعطاهم أموال من هذا السهم من سهم المؤلفة قلوبهم وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وهو رواية عن الشافعي رضي الله عن الجميع خلصا أنهم قالوا أنه قد يكون فعل عمر هذا لأنه لم يوجد كفار في زمانه أو لأنه رأى أن الحاجة غير واردة الحاجة إلى تألف هؤلاء الناس الذين جاءوا يسألون غير واردة فقد تكون واقعة عينية أسأل الآخر هو في الرقاب واختلف فيه هل المقصود المكاتبون المكاتب هو ذلك العبد الذي يكاتب سيده على مقدار معين من المال فإذا استطاع هذا العبد أن يجمع ذلك المال صار حرا هو يستمر دائما يجمع هذا المال لكي يحصل على حريته فهذا يسمى المكاتب ففي الرقاب فيه الصحيح أنه يشمل المكاتبين ويشمل كذلك عتق الأرقاء يعني عتق الرقبة من مال الزكاة هذا لحيث يعانوا المكاتب لكي يصل إلى مقدار المال الذي يحتاج إليه للحصول على حريته أو بهذا المال تعتقوا رقاب من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون إلى غساك لكي ألخص لكم مذاهب القوم في هذا الباب أنقل لكم قولا للشوكان رحمه الله في نيل الأرطاء قال روي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث أي الليث بن سعد والثوري والعطرة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون به من الذكاء على الكتابة وروي كذلك عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر كل هؤلاء الأئمة نقل عنهم أن المراد بذلك تشترى رقاب فتعتق الصحيح في هذا الباب هو الجمع بين الأمرين لأن المكاتبين لو كان المقصود بكلمة في الرقاب هذه المكاتب فقط لا دخل ذلك في الغارب لأن المكاتب حكمه حكم الغارب كما سيأتي بيانه الغارب هو الذي عليه دين فحكمه هو حكم الغارب لأن هذا عليه دين يريد أن يصل إليه لكي يحصل على حريتي فحيث فرق بين الأمرين دل على أن ساهم في الرقاب ليس خاصا بالمكاتب بل يشمل كذلك الأمر الآخر الذي ذكرنا خصوصا أن الحاجة تكون قوية في اعتقر رقبة أكثر من المكاتب لأن المكاتب قد تعينه ومع ذلك يبقى عبدا لأنه يبقى عبدا ولو بقي عليه درهم واحد بينما إذا أخذت من مال هذه السهم ثم اشتريت به رقبة فقد حصلت على يعني عدق رقبة كاملة أما مجرد الإعانة فقد به لا تحصل على المراد وفي كل خير على كل حال وقد ورض عن البراء رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله ليس واحدا قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين بثمنها فهذا أمراني وكلاهما فيه فضل وثواب ولا شكل ذلك وهذا الحديث أخرجه إما أحمد وغيره كذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة كلهم حق على الله أن يعينه أو حق على الله يعونه الغاز في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف سهم آخر وسهم الغارمين أهم في هذا الدرس هو بيان مصارف الزكاة الغارمون هم الذين تحملوا ديونا معينة وتعذر عليهم أداؤها أو تحملوا حمالات كما ورد ذلك في الحديث وسوف يأتي شرقها أو يعني من ضمن دينا أو تحمل حمالة فلزمه ولم يستطع أداء هذا الدين أو الذي استدان مثلا أو الذي استدان في معصية وتاب من تلك المعصية فبقي الدين يلزمه إلى غير ذلك كل هؤلاء يعطون من هذا السهم يستطيع الوفاء بديونهم والأصل في هذا الباب هو حديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث عن قبيصة بن مخارق الهلال قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا معنى هذه الحمالة؟ هو أمر كان في الجاهلية هو أن يعني شيء يتحمله الإنسان كانت مثلا إذا العرب فيما بينها إذا وقعت بينهم فتنة أو حرب أو شيء من هذا القبيل يقتضي غرامة أو دية مثلاً واحد قتل آخر فكانت عليه دية معينة فيقوم رجل من أشراف القوم ويتحمل هذه الدية أو هذه الغرامة أو غير ذلك فعند ذلك من مكارم الأخلاق التي كانت عند هؤلاء العرب أنهم يعينون كلهم يعينون هذا الرجل على أدائي على الوفاء بهذه الذمّة التي التزم بها والأداء هذا الدين الذي عليه لغز ذلك كما أنه هو لا يجد غضاضة في أن يسأل من أن يسأل الناس أن يعينوه على أداء هذا الدين ولا يعتبر ذلك مذلة أو ما بل يعتبره شرفا وفخرا لذلك نفسه هذا الشيء وقع لهذا الصحابي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن قد تحمل هذه الحمالة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصبقة فنأمر لك بها ثم قال, ثم قال له إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك هذا الأول ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش واضح المعنى ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي من ذوي العقول والألباب حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قرابة قومه فيقولون إنه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا هذا حديث صحيح أخرجه وإمام مسلم وفيه بيان معنى الغارم هذا طيب كذلك هناك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه أي الذين يريدون منه هذا الدين خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أي خذوا من مال الصدقة وليس لكم إلا ذلك وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في سبيل الله سهم آخر في سبيل الله جمهور العلماء على أن المراد هنا بقوله في سبيل الله هو المجاهد في سبيل الله أو الغازي في سبيل الله بصفة أخص ومعنى هذا أن هذا السهم يعطى للمتطوعين من الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم مرتب قار من الدولة بمعنى أن الدولة لم تتكفل، يعني ليسوا جندا نظاميا بتعبير العصر فهؤلاء المتطوعون يعطون من هذا السهم وسواء في هذا كانوا من الأغنياء أو من الفقراء يعني تحل الزكاة لهم ولو كانوا من الأغنياء للحديث السابق الذي ذكرنا في المصرف السابق وهو أنه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ومن بينهم غازي في سبيل الله هناك هذا هو قول الجمهور هو قول الراجح الواضح هناك من قال يعني بلو كثير في تفسيره حكى عن الإمام أحمد وعن الإمام الحسن البصري وعن إسحاق بن راهوي رحمه الله أن المراد كذلك هو الحج في سبيل الله قالوا الحج داخل في سبيل الله والصحيح أن هذا ليس من هذا السهم لأن الحج لا يكون مفروضا إلا على المستطيع لا على غيره فالذي لا يستطيع ماليا أن يحج فليس هذا فرضا عليه لذلك فلا يقال في هذه الحالة أنه يعطى من سهم الزكاة لكي يستطيع أن يحج الصحيح إذن هو أن المقصود هو المجاهد في سبيل الله ويدخل في ذلك أشياء منها مؤونة الاستعداد للحرب ومنها مثلا مأونة النقل العسكري وبناء المنشآت العسكرية وغير ذلك كل هذا يمكن أن يؤخذ من سهم الزكاة. هذا كأولوية ويمكن أيضا في درجة ثانية أن يعطى من هذا السهم أيضا لمثلا الدعات الذين يرسلهم المسلمون إلى بلاد نائة لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد النائة فهؤلاء ظاهر الآية قلوا في سبيل الله أنهم أيضا في سبيل الله وأن هذه الدعوة هي أيضا من الواجبات التي تفيد الإسلام وتفيد في توسيع رقعته وغير ذلك ف. الأولوية إذا تعطى للمجاهدين في سبيل الله ثم بعد ذلك تعطى للدعاة في سبيل الله أو للعلماء الذين يتفرغون لعلم شرعي معين إلى غير ذلك ويكون الفقراء محتاجين إلى غير ذلك من المسائل ابن السبيل المقصود به هو المسافر المنقطع سواء في ذلك الذي يعني ابتدأ سفره يريد أن ينشئ سفراً أن يبتدأ سفراً من بلده وليس له ماله أو الذي حطت به الرحال وهو في سفره في بلد معين وليس له مال يستطيع به أن يكمل سفره فعند ذلك يعطى من سهم ابن السبيل لكي يستطيع إكمال سفره هذا وهذا التقسيم يعني أن كلاهما مقصودان مقصودين في, في هذا السهم هو تقسيم الشافعية الشافعية يقولون كلاهما له الحق في الزكاة بعض أهل العلم الآخرين مثل الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم يقولون إن هذا مختص بالمجتاز دون المنشئ بمعنى الذي يجداز الذي حطط به الرحال في هذا البلد دون الذي ينشئ سفرا من هذا البلد وأنه لا يعطى منها إلا إذا كان فعلا محتاجا إلى هذا المال معنى أنه ليس له من يقرضه في هذا أو ليس له مال في بلده الأصلي أو ليس له من يقرضه في هذا البلد إلى غير ذلك من المسائل التي اشترطها أهل الفقه. مسألة هنا هل يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية كلها عند إخراج الزكاة أم لا أم يجزئ أن تؤدى لبعض هذه الأصناف دون غيرها الإمام الشافعي ذهب إلى وجوب استيعاب جميع هذه الأصناف وقال يعني جميع الموجودين منهم يعني كل الموجودين من هذه الأصناف يجب أن تؤدى إليهم الزكاة. وخالفه في ذلك الجمهور جمهور السلف وجمهور الأئمة فقال بجواز إعطائها إلى بعض الأصناف دون البعض الآخر وهذا وقول الإمام أحمد الذي قال بأن الأولى تفريقها ولكن يجوز وإعطاؤها لصنف واحد وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أنه يجتهد في تحري الحاجة يعني الذي يتحرى من من هذه الأصناف يحتاج أكثر إلى الهذه إلى هذه الزكاة، فعند ذلك يعطى لهذا الصنف دون غيره، والأحناف قالوا بالتخير يعني الإمام مخير في أن يعطيها لأي الأصناف شاء، وهذا القول نقله ابن جرير الطبري، يعني قول مخالف الشافعي نقله عن عامة أهل العلم، فجماهير العلماء على هذا القول، والراجح هو قول الجمهور الذي ذكرناه الآن، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما سمى هذه الأصناف الثمانية في الآية قصده من ذلك هو بيان الأصناف التي تعطاها الزكاة دون غيرها وأنه من لم يكن من هذه الأصناف لا تؤدى إليه الزكاة وليس مقصوده أن كل الأصناف الثمانية يجب أداء الزكاة إليها هكذا واستيعابها كلها لذلك المقصود هو أن يراعى عند إخراج الزكاة يراعى الحاجة. فإن كنت مثلا في فترة معينة يكون فيها جهاد في سبيل الله قائم وحاجة إلى دفع عدو صائل أو إلى غير ذلك من المسائل عند ذلك يقدم المجاهدون في سبيل الله يقدم سهم في سبيل الله على غيره من الأسهم إن كان هناك أناس ينبغي تألف قلوبهم لما في ذلك من مصلحة للإسلام والمسلمين عند ذلك يقدم هؤلاء مؤلف قلوبهم وهكذا كلما دعت الحاجة إلى صنف دون الأصناف الأخرى فينبغي أن يؤدى إلى هذا الصنف دون غيره قوله رحمه الله وتحرم على بني هاشم ومواليهم في هذا الباب أحاديث كثيرة ومتعددة وهذا قول ظاهر وهو مثلا الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاخ, كاخ يعني لا أدركها ولا تأخذها لتطرحها أما شعرت أن لا نأكل الصدقة أما شعرت أن لا نأكل الصدقة وكذلك عن أبي رافع يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم وهذا هو دليل قوله ومواليهم وإن موالي القوم من أنفسهم وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه كذلك حديث عند مسلم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس, الناس وسميت أوسخ الناس لأنها هذه الصدقة معمولة لكي تكفر عن الذنوب التي يرتكبها الناس والخطايا ولتدفع البلاية عن المال أو غير ذلك فمن هذا الباب ثميت أوساخ الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تنبغي لآل محمد قال ابن قدامة ولا نعلم, ولا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة يلحق ببني هاشم أيضا بنو المطلب ولا داعي للتفصيل في الباب قوله وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين لأ الحديث السابقة التي ذكرنا منها إنها لا تحل الصدقة لغني ولا لزمرة سوي أو الحديث الآخر الذي فيه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب إلى غيره من أحاديث الصحيحة يراعى أيضا في هذا الباب إعطاء الأولوية لأولي الأحن في الأذكَّات. ففي حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرأة زوجك وولدك أحق من تصدق عليه أحق من تصدق عليه بمعنى أنه من الأولى أن تؤدى لأول الأرحام قبل غيره وفي الباب أحاديث أخرى لا أذكره باب صدقة الفطر قال رحمه الله هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد وذلك الحديث ابن عمر في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وهذا أصل في باب زكاة الفطر شرع زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية للهجرة وحكمة شرعها أو مشروعيتها هو أن تكون طهرة للصائم مما قد اقترفه في خلال رمضان من اللغوي أو من الرفث وفحش القول وغير ذلك وهي أيضا لسد خلة بعض المسلمين خلال هذا العيد وهذا المعنى ورد حديث أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغوي والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة المقبولة ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. طيب الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو من الشعير أو من الزرة أو من الأقض يعني اللبن المجفف أو من الأرز أو غير ذلك من الحنطة أو غير ذلك من المسائل. لما لحديث أبي سعيد الخدري قال كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الحطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى جاء معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام مدين يعني هي نصف صاع أن مدين من سمراء الشام أي من قمح الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك يعني لو يأخذون في المصاب في مقدار هذه الزكاة الفطر صاع من جميع الأصناف إلا من القمح يأخذون فيه بمدين يعني بنصف صاع فقط لهذا الحديث الذي ذكرنا قال أبو سعيد أما أنا تمام الحديث أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت أي لا أزال أخرجه كما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح أخرجه الجماعة الشاهد فيه عندنا هو أمران أولا أن المقدر وصاع من هذه الأقوات كلها وهو قول الجمهور قول الشافعي وإسحاق وغيرهم وهو التي وافق الأديلا وذهب أهل الكوفة وفهم ابن مبارك وغيره ذهبوا إلى أن صاع الـ الـ البر يعني القمح هو آه عفواً أن مقدار زكاة الفطر من البر هو فقط نصف صاع واستدلوا بهذا الحديث وبأشياء أخرى ولكن وأيضاً هناك أحاديث أخرى كلها ضعيفة لا تقوى على المراد. الذي يعني المقصود هنا عندنا هو قوله من الطعام والطعام يدخل فيه القمح لأنه قال صاعا من طعام أو صاعا من أقد الطعام يدخل فيه القمح كذلك المقصود عندنا أنه تخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف التي في الحديث أو من ما يشابهها لذلك قال إمام الشوكاني من قوت البلد أو نقود المعتاد والأصل في الباب هو هذا القول الذي كان هذا الحديث الذي ذكرنا وفيه الطعام فالطعام يشمل كل قوت كيفما كان فمثلا قمح ذورة حمطة أي شيء هو داخل في هذا الباب مسألة إخراج القيمة ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وذهب الأحناف إلى جواز إخراج زكاة الفطر قيمة وذهب الشافعي وغيره إلى عدم جواز ذلك والحق الذي عليه الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في أصناف معينة ومنها الطعام الذي يدل على القوت وأنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت هناك القيمة كانت الدنانير والدهراهم يتعاملوا بها فعند ذلك يقال بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إخراج الزكاة زكاة الفطر عينا يعني من هذه الأصناف أو ما شبهها من القوت المعتاد أو من قوت أهل البلد ولا يصار إلى إخراج القيمة إلا لحاجة متأكدة إذا تأكدت الحاجة إلى ذلك فإن ذلك يجوز إخراجها من القيمة وتجب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه هذا واضح لأن وجوبها على الحر المسلم كما ورد في الحديث السابق عن نفسه وعن من تلزمه نفقته. تلزمه نفقته مثل أبنائه ومثل عبده ومثل ما شبه ذلك ويكون إخراجها قبل صلاة العيد أولا وقت الوجوب ما هو وقت وجوب ذكَّت الفترة اختلف أهل العلم في ذلك بين إلى إلى قولي فذهب أحمد وإسحاق والشافعي وغيره إلى ومالك في رواية إلى أن وقت وجوبها هو مغرب الشمس من آخر يوم في رمضان وذهب غيره منهم أبو حنيفة وقول القول آخر عند الشافعي والقول الآخر عند الإمام مالك وقول الليث وغير ذلك ذهبوا إلى أن وقت الوجوب هو فجر يوم العيد هو فجر يوم العيد طيب الخلاف في المسألة ما فائدته؟ فائدته هو في المولود مثلا الذي يولد بعد مغرب شمس آخر يوم من رمضان وقبل فجر يوم العيد. فهذا هل تجب فيه الزكاة؟ على أحد القولين تجب عليه تجب عنه الزكاة على والده أو من تجب نفقته عليه، وعلى القول الآخر لا تجب. وإلا فهذه هي فائدة فقط. أو ما شابه ذلك قبلها. مسألة هو أنه لا يجوز أداؤها بعد صلاة العيد زكاة الفطر لا يجوز أداؤها بعد صلاة العيد لقول ابن عمر في الصحيحين وغيرهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وكذلك هذا حديث صحيح وكذلك حديث حسن عند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وهذا قد قدمناه في المقبل فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات أي من أداها بعد الصلاة لم تعود زكاة, زكاة الفطر المعروفة فالظاهر من هذه الأحاديث أنها لا تجزئ بعد الصلاة وأنها إنما تؤدى قبل الصلاة مسألة ثانية وهي أنه يجوز تعجيلها الذي ورد في الأحاديث عند البخاري وغيره من فعل ابن عمر أن تعجيلها يكون بيوم أو يومين هذا جائز وذهب الفقهاء إلى ما هو أكثر من ذلك، فقال الشافعي رحمه الله تعالى يجوز تقديم ذكر الفطر من أول الشهر، من أول شهر رمضان، وقال أبو حنيفة بل يجوز تقديمها من يعني من العام الكامل، يعني لا لا حرجة في ذلك، ولكن الصحيح هو الالتزام بما جاء في السنة وهو جواز تقديمها باليوم أو يومين لا أكثر. قوله ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه طيب اختلف مرة أخرى في مقدار ما يعتبر به الوجوب وجوب زكاة الفطر على المرء المسلم فقيل ملك النصاب وقيل قوت عشرة أيام وغل ذلك وكل هذه التقديرات هي مجرد رأي و يعني لا تستقيم لا يستقيم عليها دليل شرعي واضح لذلك الظاهر من الأدلة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الظاهر من الأدلة هو أنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالك لقوت يومه وليلته هذا هو الظاهر من الأدلة الشرعية في هذا الباب ومصرفها مصرف الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سماها زكاة فقال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة سماها زكاة فإذا مصرفها مصرف الزكاة ولكن ينبغي هذا قاله أهل العلم ينبغي تقديم الفقراء المساكين لما لأنها معمولة لهم أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. فبين أن الفقراء المساكين مقدمون على غيرهم في زكاة الفطر. كذلك ورد حديث ضعيف ولكن يستأنس به في هذا الباب وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوه في هذا اليوم أغنوه في هذا اليوم. فهذا أيضا يدل على أنها موجهة للفقراء المساكين قبل غيرهم. كتاب الخمس ويجب فيما يغنم من القتال وهذا نؤجله إلى كتاب الجهاد من, من يعني أبواب, الفقه أبواب الفقه الجهاد وفي الركاز وهذا هو الذي يهمنا الركاز مشتق من ركز بمعنى خفي ومنه قول الله سبحانه وتعالى أو تسمع لهم ركزة أي صوتا خفيا المراد به عند, عند استقراء جميع أقوال أهل اللغة وأهل الحديث وغير ذلك المراد بالركاز هو دفن الجاهلية بمعنى الكنز الذي كان مدفونا من أيام الجاهلية ثم أخرج في الإسلام يفرق بينه وبين ما إذا كان عليه علامة أنه دفن في وقت الإسلام لأنه إن دفن في وقت الجاهلية مثلا وجدت فيها صورة أو علامة معينة تدل على أنه من دفن الجاهلية فهذا ركاز أما إن كانت عليه علامة الإسلام فهذا لقطة فهذا اللقط وله أحكام الشرعية الأخرى التي نتكلم عليها في باب قال الإمام مالك في هذا الباب الأمر الذي لا فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن الجاهل إنما هو دفن الجاهل ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مأونة بمعنى؟ مال مكنوز فقط لا أقل ولا أكثر تفتح عنه تجده لا الأمر الذي تتكلف فيه عملا كثيرا وتحفر عليه وإلى غير ذلك مسائل مثل معدن مثلا معدن ذهب في مكان من الأمكنة تحفر عليه وتحتاج إلى عمل وإلى مؤونة وإلى ذلك هذا لا يسمى ركازا الأصل في وجوب الزكاة بالركاز هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول صحيح أخرجه الجماعة حديث صحيح أخرجه الجماعة قوله «العجماء جبار، العجماء جبار، العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس هذا هو الأصل في هذا الباب العجماء يعني البهيمة جرحها جبار يعني هذار البهيمة إذا انفلتت من صاحبها فقتلت شخصا معينة فدمه هذار والبئر جبار فيه قولان لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى البئر جبار يعني هذا واضح البئر جبار معنى الذي يحفر مثلاً بئرًا معينًا مثلاً كلت ترى جلانتن يحفر لك بئر فسقطت تلك البئر فمات فدمه هذا والمعدن جبار هذا هو الذي فيه قولان المعدن جبار قال ابن القيم في قوله والمعدن جبار قولان أحدهما أنه إذا استأجر يعني مثل البئر جبار إذا استأجر من يحفر له معدناً فسقط عليه فقتله فهو جبار ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله والبئر جبار يعني اقترانه بما قبله هذا قول أول القول الثاني في المعدن هو أنه لا زكاة فيه بمعنى أ자가 أن المعدن جبار بمعنى أن المعدن لا زكاة فيه هذا القول الثاني يؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الخمس كأنه فرق بين الأمرين ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الزكاة في الركاز ولم وهي الخمص ولم يوجبها في المعدن لأن المعدن تتكلف فيه مأونة وتعمل فيه ويعني عندك جهد ومشقة في إخراجه لذلك لا تؤدي فيه زكاة بينما الركاز الذي وجدته هكذا بدون أي حرج وبدون أي مشقة فهذا يجب فيه الزكاة الزكاة ويجب فيه الخمس والتفريق إذا الصحيح هو التفريق بين الركاز والمعادن وهذا هو قول الجمهور خالف في ذلك فقط أبو حنيفة والثوري فاعتبروا المعدن ركازا وقالوا إذا في المعدن كذلك الذي يستخرج من الأرض فيه كذلك الخمس إنما الذي عندنا هو قول الجمهور وهو عدم هو التفريق بين المعدن والركاز قوله لا شيء فيما دون ذلك للبراءة الأصلية وقوله ومصرفه هو قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمت من شيء الآية مصرف الخمس هو عند الشافعي نفسه مصرف الزكاة وعند أبي حنيفة هو مصرف الفيء يعني الفيء فيه الخمس كذلك يعني الفيء بالغنيمة فهذا يعني يراجع فيما بعد في كتاب الجهاد أقول قولي هذا وأستغفظ الله لك أن الله يعلم فرهم ونجوانهم Let